بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن لا واحد رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وحفظاً من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب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 وقالوا وَقَالُوا هذا إلا تحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي ذجرة واحدة فإذا هم ينظون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم هواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين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 كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قليل يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَأَوْا فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَ ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نحن بميتين الا مَوْتَتَنَا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُوبِ إِنَّا جعلناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ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 وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين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 كإفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نَظْرَةً في النجوم فقال إِنِّي سكين فتولوا عنه مذبرين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 رب هب لي من الصالحين فبشرناه من حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستردني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 وَلَقَدْ على عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وقومهما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ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 وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لتمرون عليهم مصبحين وبالليل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 للبت في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون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 وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به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 أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون تبحان ربك رب العزة عما يصفون